كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبده و قالوا مجنون وزدجر فدع ربه أمي مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بما إنهمر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 فِي ضَلَالٍ وَسُعُرْ أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ النَّاشِرُ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَرُ إِنَّا مُرْسِلٌ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعطر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر